بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله أحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم أبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد مجلسنا السادس عشر من مجال استماع كتاب التيثير في القراءات السبع الإمام أبي عمرو الداني رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي سورة يوسف عليه السلام قرأ ابن عامر يا أبت بفتح التاء حيث وقع والباقون بكسرها وابن كثير وابن عامر يقيفان يا أبه بالهاء وقد ذكر في باب الوقف حفص يا بني هنا وفي الصافات بفتح الياء والباقون بكسرها ابن كثير آية للسائلين على التوحيد والباقون على الجمع نافع غيابات الجب في الموضعين على الجمع والباقون على التوحيد وكلهم قرأ ما لك لا تأمن بإضغام النون الأولى في الثانية وإشمامها في الضم وحقيقة الإشمام في ذلك أن يشار بالحركة إلى النون لا بالعضو إليها فيكون ذلك يخفاء لا إضغاما صحيحا لأن الحركة لا تسكن رأسا بل يضعق الصوت بها فيفصل بين المضغم والمضغم فيه لذلك وهذا قول عامه ائمتنا وهو الصواب لتاكيد دلالته وصحته في القياس الكوفيون ونافع يرتع ويلعب بالياء فيهما والباقون بالنون وكثر الحرميان العين من نرتع وجزمها الباقون ورتن والكسائي وابو عمرو اذا خفف الهمزه أذيب بغير همز والباقون بالهمز في الحالين وحمزة على أصله إذا وقف الكوفيون يا بشرى على وزن فعلا وأمهل فتحة الراء حمزة والكسائي والباقون بألف بعد الراء وفتح الياء وقرأ ورش الراء بين اللفظين والباقون بإخلاص فتحها وبذلك يخذ عامة أهل الأذاء في مذهب أبي عمرو، وهو قول مجاهد وبه قرأت وبذلك ورد النص عنه من طريق أبي شعيب السوسي عن الجزيدي وغيره نافع وابن ذكوان هي تلك بكثر الهاء من غير همز وفتح التاء وهشام كذلك إلا أنه يهمز فقد روي عنه ضم التاء وابن كثير من فتح الهاء وضم التاء والباقون بفتحهما الكوفيون ونافع المخلصين إذا كان في أوله ألف ولام حيث وقع بفتح اللام والباقون بكثرها أبو عمر حاشا لله في الحرفين بألف في الوصل فإذا وقف حذفها اتباعا للخط روى ذلك عن جازيدي منصوصا أبو عبد الرحمن ابنه وأبو حمدون وأحمد بن واصل وأبو شعيب من رواية العباس الأديب عنه والباقون بغير ألف في الحالين حفص دأبا بتحريك الهمزة والباقون بإسكانها حمزة والكسائي وفيه تعصرون والباقون بالياء قالون والبزي بالسو إلا بواو مشددة بدل من الهمزة في حال الوصل وتحقيق همزة إلا وورش وقنبل على أصلهما في الهمزتين المكسورتين وأبو عمر أيضا على أصله والباقون على أصولهم ابن كثير حيث نشاء بالنون والباقون بالياء حفص وحمزة والكسائي وقال لي ستيانه بالألف والنون والباقون من غير ألف حمزة والكسائي أخانا يكتل بالياء والباقون بالنون حفص وحمزة والكسائي خير حافظا بفتح الحاء والآلي في بعدها وكتب الفاء والبعقون بكسر الحاء وإسكان الفاء من غير ألف نرفع درجات قد ذكرها البزّي من قراءات عرب خواصي الفارسي عن النقاش عن أبي ربيعة عن فلما استايسو وولا تايسوا من روح الله إنه لا ييسو وحتى إذا استايس الرسل وفي الرعد أفلم يايس الذين آمنوا بالألف وفتح الياء من غير همز في الخمسة والباقون بالهمز وإسكان الياء من غير ألف في اللفظ وإذا وقف حمزة ألقى حركة الهمزة على الياء على أصله ابن كثير إنك أنت بهمزة مكسورة على الخبر والباقون على الاستفهام وهم على أصولهم فيه حفص نوحي إليهم هنا وفي النحل والأول من الأنبياء بن وكسر الحاء والباقون بلياء وفتح الحاء وحمزة والكسائي يميلانها على أصلهما الكوفيون قد كذبوا بتخفيف الذال والباقون بتشديدها نافع وابن عامر وعاصم أفلا تعقلون بالتاء والباقون بلياء عاصم وابن عامر فنجي من نشاء بنون واحدة وتشديد الجيم وفتح الياء والباقون بنونين الثانية ساكنة وتخفيف الجيم وإسكان الياء ياءاتها اثنتان وعشرون لا يحزنني لي أن فتحها الحرميا ربي أحسن وأراني أعصره وأراني أحمله واني ارى سبعه واني انا اخوك وابي فقولوا يحكم الله واني اعلم فتح السبعه الحرميان وابو عمرو واني اراني واني اراني اعني اليا من اني وربي اني تركت ونفسي ان وربي ان ويأذن لي أبي، أعني الياء من لي. وربي إنه هو. وبي إذ أخرجني فتح الثمانية نافع وابو عمرو. أبا ابراهيم إبراهيم لعل لي أرجع. سكنهما الكوفيون. إني أؤه في الكيل وسبيلي لي أدعو فتحهما نافع. وحزني إلى الله فتحها نافع وابن عامر وأبو عمر وبين ان فتحها ورش وهي محذوفة حتى تؤتون أثبتها في الحالين ابن كثير وأثبتها في الوصل أبو عمر إنه من يتقي أثبتها في الحالين قنبل وحذفها الباقون في الحالين وروا أبو ربيعة وابن الصباح عن قنبر يرتعي بإثبات الياء بعد العين في الحالين وروى غيرهما عنه حذ فهو في الحالين والباقون يحذفونها فيهما سورة الرعد قد ذكرت يغشي الليلة قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص وزرع ونفيل صنوان وغيره برفع الأربعة الألفاظ والباقون بخفضها عاصم وابن عامر يسقى بماء بالياء والباقون بالتاء حمزه والكسائي ويفضل بعضها على بعض بالياء والباقون بالنون واختلفوا في الاستفهامين اذا اجتمعا نحو قوله تعالى أَإِذَا اذا كنا ترابا لَفِي لفي خلق جديد و ا اذا مثنا و كنا ترابا و عظاما اينال مبعوثون ضللنا في الارض اينال في خلق جديد و شبهه و عشر موضعا فكان نافع والكسائي يجعلان الاول منهما استفهاما والثاني الثاني ونافع و يجعل الاستفهام بهمزه وياء بعدها و قالون بينهما اربا والكسائي يجعله بهمزتين وخالف نافع أصله هذا في النمل والعنكبوت فجعل الأول منهما خبرا والثاني استفهاما وخالف الكسائي أيضا أصله في العنكبوت خاصة فجعلهما جميعا استفهاما وزاد في النمل نونا في الخبر فقرأ ائنا لمخرجون بنونين وقرا ابن كثير وابو عمرو بالجمع بين الاستفهامين بهمزة وياء في جميع القران وابن كثير لا يمد بعد الهمزته وأبو عمرو يمد وخالف ابن كثير أصله في موضع واحد في العنكبوت فجعل الأول منهما خبرا وقرأ عاصم وحمزة بالجمع بين الاستفهامين بهمزتين حيث وقع وخالف أصله حفص في الأول من العنكبوت فقط فجعله خبرا بهمزة واحدة مكسورة وقرأ ابن عامر بجعل الأول من الاستفهامين خبرا بهمزة واحدة مكسورة والثاني استفهاما بهمزتين وأدخل هشام بين الهمزتين أرفا ولم يدخلهما ابن ذكوان حيث وقعا وخالف أصله في ثلاثة مواضع في النمل والواقعات والنازعات فقرأ في النمل والنازعات بجعل الأول استفهاما والثاني خبرا وزاد نونا في الخبر في النمل مثل الكثائي وقرأ في الواقعة بجعلهما جميعا استفهاما بهمزتين وهشام على أصله يدخل ألفا بين الهمزتين ابن كثير هادم ووال وواق وما عند الله باق بالتنوين في الوصل فإذا وقف وقف بالياء في هذه الأربعة الأحر في حيث وقعت لا غيره والباقون يصلون بالتدوين ويقفون بغيرياء أبو بكر وحمزة والكسائي أم هل يستوي بالياء والباقون بالتاء حفص وحمزة والكسائي ومما يوقدون بالياء والباقون بالتاء البزي أفلم يا الذين بفتح الياء من غير همز وقد ذكر الكوفيون وصدوا عن السبيل وفي وصد عن السبيل بضم الصاد فيهما والباقون بفتحها فيهما ابن كثير وعاصم وأبو عمر ويثبت عنده مخففا والباقون مشددا الكوفيون وابن عامر وسيعلم الكفار على الجمع والباقون فيها على التوحيد فيها ياء محذوفه الكبير المتعال اثبتها في الحالين ابن كثير وحذفها فيهما الباقون سوره ابراهيم عليه السلام قرأ نافع وابن عامر الحميد الله برفع الهاء والباقون بجرها في الحارين رسلهم وسب لنا وبه الريح قد ذكر حمزة والكسائي خالق السماوات والأرض وفي النور خالق كل دابة بالالف ورفع القاف على وزن فاعل وخفض ما بعد ذلك والباقون خلق على وزن فعل ونصب ما بعده إلا أن التاء من السماوات تكثر لأنها تاء جمع المؤنث حمزة بمصرخي إني بكسر الياء وهي لغة حكاها الفراء وقطرب وأجازها أبو عمرو والباقون بفتحها ابن كثير وابو عمرو ليضلوا هنا وليضل في الحج والقمان والزمر بفتح الياء في الأربع والباقون بضمها لا بيع فيه ولا خلال قد ذكره هشام من قراءتي على أبي الفتح أفئدة من الناس بياء بعد الهمزه وكذا نص عليه الحلواني عنه والباقون بغيرها الكثائي تزول منه بفتح اللام الأولى ورفع الثانية والباقون بكسر الأولى ونصب الثانية يآتها ثلاث وما كان لي فتحها حفص وقل لعبادي الذين سكناها ابن عامر وحمزه والكسائي و اني اسكنت فتحها الحرميان وابو عمرو وفيها ثلاث محذوفات وخاف وعيل اثبتها في الوصل ورش بما اشركتموني اثبتها في الوصل ابو عمرو و وتقبل دعائي اثبتها في الحالين البزي واثبتها في الوصل ورش وابو عمرو وحمزه ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير نلقاكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته